وَرَمَا جَاءَهُم كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالُوا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَنَا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَنَا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَمَنِ اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ أَنفُسُهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا ۚ دِمَاءَ أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن ۚ أَيُنذِرُ اللَّهُ من, مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 وَمَن يُصَدِّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وآخينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن